فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يغمنون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أدن الله لآت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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا كبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 فأنزيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إِن كنتم تعلمون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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة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 112. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 113. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟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 وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك ان امراتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إِنَّ الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء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 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخفقه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرض ويقول ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون